بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخنا حفظ الله تعالى الحكمة في تنوع القرآن لا محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجاة لتحريبه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوينه ولو كان ولو كان كله متشابها لفات لفات كونه بيانا وهدا للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيده السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه واخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زير فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبه تنزيل من حكيم حميد وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك للأخبار والاستكبال عن الأحكام ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة لو كان القرام كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان، ولو كان كله متشاليا لفات البيان للناس والإضاحة فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل بعضه محكما وبعضه متشابه والمؤمن يعلم أن كل من عند الله وأنه لا يمكن أن يكون فيه تناقض ثم يحاول أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكم والذي في قلبه زير يأخذ بالمتشابهات إما قهرا عليه وإما اختيار لكنه يأخذ اولا اختيارا بالمتشابهات، ثم يزيغ قلبه، فيتبس عليه الأمر. ولهذا قال الله تعالى: ونقلب أمتدهم وأبصارهم. لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طياني منهم. ويقول عز وجل: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فإذا لم يؤمن إنسان بالوحي بالوحش أول مرة زاغ قلبه، صلى الله تعالى فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون متشابه ويأخذون منه سبيلا إلى الطعن في القرآن كانوا هم, هم الذين لم يفتح لهم باب البيع ولا, ولا الهدى بل ظلوا في طغيانهم يعمهم فتبين الحكمه من ذلك هو الامتحان والاختبار بين المؤمن في العلم وبين من في قلبه زي موهم التعارض في القران ترى جعلنا بين كل موضوع وموضوع تتسلسل نعم كما نعم بسبب انه اي نعم كما لموضوع اول مره فالكاف هنا للتعليل فقولي تعالى واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين فيها أي واذكروه لأنه هداكم أو واذكروه ذكرا كما هداكم له نعم نعم الرأسة <تصفيق> نعم تقسيم ما في شيء نعم لما ذم النبي لا هم يعلمون كيف يجمعون بينه وبين المحكم هؤلاء يأخذون المتشابه ويعرضون عن المحكم واما الراسخون في العلم فيقولون أم به يكون من عند ربنا ومقصد هذا الايمان أن يلحق المتشابه بالمحكم فيبقى, فيبقى كله محتم نعم وجوه يبقى ما في الثقل التي ايات من القران اربع ايات من القران نعم تصدق بهذه الايه آل وغيرها في ايات اربع اربع ايات كلها تدل على ذلك هنا موهم التعارض في القران التعارض ان تتقابل ايهتان بحيث يمنع مدلول احداهما مدلول الاخرى تعارض في القران كده عندكم هنا ها ها في القران يعني متعرفه متعرفه في القرآن يعني هذا التعريف قاصر لو لو جاءت تعريفات تعارضه تعارض في القرآن أن تتقابل آيتين بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى مثل وأن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له ولا يمكن أن يقع تعارض بين آيتين من هذا تعريف التعارض؟ التقابل لكل وجه بحيث يمنع مدلول أحد إحداهما مدلول الأخرى وأما إذا كان التقابل من بعض المفروض. فهذا ليس بتعارض، كما يكون بين العام والخاص، فإن العام يدل على شمول الحكم للأفراد، والخاص يدل على اختصاصه باحدها وهذا بحقيقة ليس بتعارض. لماذا؟ لأنه ليس تقابل من كل وجه. نعم. ولا يمكن ويقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار يلزم الله. منه ولا لأنه يلزم كونه نعم لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن أصلق من الله حديثا ومن أصدق, ومن أصدق من الله قيناء ولا يمكن ويقع تعارم بين آيتين مدلولهما حكم لأن الأخيرة منهما لأن الآخرة منهما ناسخة للأولى قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للآخرة وإذا رأيت من التعار ممنوع سواء كان في أمر خبري أو أمر حكم أما في الامر الخبري فلو وقع التعارض بحيث تكون آية آية من كتاب الله تثبت شيئا والأخرى تنفيه لازم من ذلك أن يكون إحدى الآيتين كاذبة وهذا مستحيل في خبر الله عز وجل في الامر الحكم ايضا لا يمكن التعارض لأن التعارض من كل وجه بد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى ونصف الأحكام جائز فالمتأخر ناس، والمسوف غير قائم فلا تعارض والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في كتاب الله بدون حل الخبر إننا لا يمكن لماذا؟ لانه هذا بذلك تكذيب اعترافهم الاخرى الحكم ايضا لا يمكن لانه اذا وقع التعارض من كل وجه فالثاني متاخر ناسا فيبقى, فيبقى الثاني لا مقاوم له ولا تعارض وقد مر علينا في الامس ان رات على ذكر انه يحشر المجرمين يوم القيامه زرقا واخبر أنه, انه في ذلك اليوم تسود وجوه وتبيض وذكرنا الجمع واذا امكن الجمع فهل هناك تعرض لا طيب نعم. واذا رايت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فان لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الامر الى عالمه وتكله. فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمك، وقد ذكر العلماء ليش مستر ها؟ في النص؟ مضارع كيف وتكل؟ على اسم خالص. على خالص فعل عطف. تنصبه فعل عطف. تنصبه أن ثابتا أو منحذف ومنه قوله ولبس عباءة وتقر عين نعم وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبين الجمع في ذلك ومن, ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع كتاب دفعيها من دفع الاضطراب عن اي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيقي رحمه الله تعالى فمن أمثلة ذلك قوله تعالى هل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن نعم نعم مهم لأن الإنسان يتعود به كيف يجمع بين الآيات ويوقن بأن القرآن لا فيه عارض فهو مهم جدا لذلك ينبغي إن الإنسان أن يطالب مثل هذه الكتب التي فيها الجامع بين الآيات التي ظاهرها تعارض فمن امثله ذلك قوله, قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس وجمع بينهما أن الهداية في الاولى هدايه هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هدايه هداية التبيين والإرشاد ونظير هاتين الآيتين واضح؟ الهدى للمتقين وهدى للناس بين المتعادي فيما أظهر لأن المتقين أخص من المعو الناس فيقال الجمع بينهما أن الهداية هداية هداية توفيق وعمل وهذا للمتقين وهدات بيان وأشياء وهذا لجميع الناس نعم ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبين ومن أمثلة, ومن أمثلة ذلك قول إنك لا تهدي من أحبت أين عائد من إنك لا, إنك لا تهدي من أحببته طيب ها آخر؟ تقديم من فيه تاخر تقدير من أحببت هدايته تقدير من أحببت هدايته هذان القولات فايهم الأصح نعم ان نظرنا الى ان الأصل عدم التقدير قلنا الاصح الاول اي من احببته وان ورد علينا اشكال وقال هذا يقتضي ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ابا طالب يحب ابا طالب ولا نتخلص من هذا الايراد الا اذا قلنا ان التقدير من احببت هدايته فايهما ترجعون ولا كان في التقدير هل هل يلام الانسان على محبه شخص احسن إليه اليه محبه احسان لا محبه دين نعم لا ولا يعني من من احسن اليك فانك تحبه لاحسانه لا لدينه والظاهر لي ان أن الأصل عدم الحذر وأن التقدير من أحببته ولكن حب الرسول لأبي طالب ليس حب دين ولكن حب قراب وإحسان لأن الرجل أحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عظيما، عظيم ودافع عنه مدافع عظيم وله اللامية المشهوره التي قال عنها كثير في بداية والنهاية إنها احق أن تكون من المعلقات دينا المعلقات عندهم عند العرب كم سبع قصائد عظيمه معلقه في جوف الكعب لعظمها عندهم هذه احق من المعلقات